112. من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا قلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون 113. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم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 وَيَنْصُرُ كُرْسِيُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَئُودُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَ النَّاسَ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هم فِيهَا خَالِدُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ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 شيزون ثم نكسوا لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير واذا قال رب امر بري اربي كيف تحي الموتى قال الا تؤمن قال بلى 129. قال فخذ أربعة من الطير فصرن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن 124. وعلم أن الله عزيز حكيم 125. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سبلة مئة حبة